ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا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 إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيؤ عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله اله اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا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 قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبِغَ غَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سبيلاً سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ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 وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا